أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا نَبِيٌّ لَّهُمُ بَعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ بَعَثَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة قالوا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 والذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولمّا بدر رسول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولكن الله هدو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين